Wahai mereka yang telah dikehendaki oleh Allah, hendaklah kamu mengikuti apa yang Allah turunkan. Mereka berkata, يقولون شيئا ولا يهتدون، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء وند. فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم وشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إن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 اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِم يُنون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزك ихم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلال تبيهدا والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النقض 129. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد